تلاواتي زيتيكا لامن لا اعوذ بالله من الشيطان الراسم بسم الله الرحمن الرحيم سين سكون شين سكون صاد يسألون يسألون يسألون مشفقين مستبيين مسرعين تشربون تسطرون تسحبون يشهدون يشكرون يشربون مُشْرِقِينَ مُشْهِدِينَ مُشْرِقِينَ مُشْفِقُونَ مُشْتَئِرُونَ مُسْتَرِيعُونَ هَلَمَن 7 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ر ق ص ق راجعون رازقون رابعون يرشدون يرجعون يرزقون ترحمون ترزقون يربعون مرحبا مرزوقا مرحمة ربنا solat rinjalan, arisalan, risalatan firkatun zinwatun minhamatun halamat talaba bismillahirahmanirrahim faruna lazinam musalina fas waida داستون وجعاناكم ولا تشركوا بالقيستاس افلا يشكرون ما استور وهم يشهدون يسالكم فويشفي خلفهم عن المشركين يَسْرِيكُمْ أَمْرًا مُسْرِفِينًا هَلَمان 9 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ تِلْكَ وهن أداك حبيث موسى وما تلك بيمينك يا موسى وكانوا لا يستطيعون سمعا كان ذلك في الكتاب مستورا فإذا فَخَمَرُوا الْآيَة 10 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَسْكُنْ تَسْكُنْ عَيْنُ سُبُنْ اَئُبْ تَا تِينُ تُبَا اَئِ أَوْبَا يَغُلُونَ يَخْسِفُونَ يأخذون مؤمنين مؤلفين مؤتبين يتبعون يحرقون يتلون تعلمون تعرفون تعتدون معرفين معتدين معتبين يعقلون يعذلون يعرشون مترفيا أتمنى فتنة